أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الرحمن الرحيم. وأضرب لكم مثال رجلين جاع. إنتَ ج الن سأَت أ كل غ وَلَ يَغْرُّنَّا خَيَالُهُم أَنَّا هُمَا there. <laughs> كَمِنْتُ رَبِّي ثُمَّ مِنِّي في احد ولا عمد لا اذا قلت <تصفيق> إِن تَرَنِي أَنَا أَخَرِّلَ مِنْكَ مَا لَعْوَ فَعَسَى يَكْوَيُ وَيُحْشِي لَعْدَهَا خُزَّانًا مِنَ الزَّمَانِ إِذْ لو يصبح ماءها غورا قومي سيري غيري فاع باقى على ما انفق فيك فأصبح يقلبك فيك على ما أنفق فيك be at point مُنَادِكَنِي وَلَا يَتْوَلَّى إِلَّا وأضرب لهم نبات الله لكم تلا الطوب ينيباتن الله وَكَانَ اللَّغُْ عَ قُم شَيْم Don't وَيَوْمَ نُسَجِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَوْفَارِ زَتَامًا حَشَرُنَا قُوَّهُمْ فَلَمْ نُغَادِرَ مِنْهُمْ وعذبوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم الله بل جعتم أن لا يجعل لكم ما اقینا می Let <laughs> فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُلَّ يتقو أولياء من دوني وهم لكم عذور بئس لقوة واتق الله العظيم